بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين غلمت في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع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 إن أثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون، أو لم يتفكروا في أنفسهم؟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 وَلَمْ يَزِرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَغْرُو كَيْفَ كَانَ عَقْبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَذَعُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَ يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أزالوا الصور أن كذبوا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَذْنَرُوا قُومُ فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَضَائِعَةٍ قَرُونٍ وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فَأَنَائكَ فِي الْعَادِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْطُونَ وَحِينَ تَصْبِحُونَ وَلَمْ الْحَمْدُ بِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ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 ومن آياته خلق السماوات والأرض واغتلاف ألزنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من ضره إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق غوفا وطمعا وينزل وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن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 وله من في السماوات والأرض كل له قانفون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أول عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحديم ضرب لكم ما ذل من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقنا لكم فيما رزقناكم فأنتم فيه زوائذ تخاصونهم. تخاطونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أمواءهم بغير علم فمن يهدي من أقل الضعر وما لهم من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 إليه واتقوا وأقيموا الصلاة واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشردين من الذين فرضوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم بره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 يَكْفُرُونَ بِمَا آتَيْنَاهُمْ بَلْ مَتَّعُوهُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَمْ أَنذَلْنَا عَلَيْهِمْ ذِكْرًا فَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً بَرَحُوا بِهَا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 وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس بلا يرضوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المبعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم أل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون وَنَرَ الْمَزَادَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ, الناس لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قُلْ زِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ كَانَ أَكْفَرُهُمْ مُشْرِكِينَ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ الْقَيْمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم ينهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشراً وليذيقكم وليذيقكم من رحمته وليتجري القلب بأمره وليبتغون ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم, فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرهوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَتُدْخِلُهُ سَحَابًا فَيَدْعُو سُقُوطَهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ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 الله الذي خلق من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جل ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقَدِّمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ دَاهِيَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي إِذَابَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ فهذا يوم البعد ولا جنتكم قلتم لا تعلمون فيوم إذ لا يبع الذين ظلموا معبرتهم ولا هم يستجبون وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ قُلْ لِمَذْلِ ولئن جثّه بآية لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مضطرون كذلك يغض الله على قلوب الذين لا يعلمون اصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقينون